وَيَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَطِيعُ اللهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتموا واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون